أهلي جحنا منكرين وهذا بحكي من مرويد متقي أهلي بحاش سجد إن المتقيين أو مرويد متقي يعني بشك تششك تدانين أو مرويد تقوى يعني الخديت الرسول وترسل رب على ميني والواكلي شركينا كان بدعانا كان جناحنا كان وعبادات رب العالمين كان أبا معنا متقوايا متقي أبنا قبال السنة. وبارزي بيجتي على العالمين كرب و وبارزي بيجتي على العالمين سر ما حرام كذي وواجبك على رب العالمين سر ما واجب كذي وقولي عمل صالح رجاك في جنات يعني جنات وی ناف خوشی کار برداوام داره. ناف به حشته داره و به حشتهش خوشی داره. نخوشی و عاجزی و خامو ابشتال فدانی داره. چون که جرایحی دنیای دم رفی ناف هانی و جد خود داره. اما رف خوی چنیه؟ رف خوی آه رف خوی دلم رفی آخوش نیا. چی گیانم رفی نخوش بید؟ چه في جنات جتوى قلق قلق موظرن ويقوشن ونعيم الناف خوشيجد خوشيجا بردوام شاهته هتاية فاكهين بما آتاهم ربهم فاكهين يعني خوشيجبا الفكاهة يعني طيب العيش مع النشاط اوكا جيانا مروفي مروفي جيانا قلق خوش هبيب وديسا مروفي هذا وقوتك وصحتك جلقة خوش شبيه. أبا هنجد بس ناء فاكي هنا فكها يعني خوشة يعني النا خوشك جلقة جلقة زول ده ورابع من قلبه خوشيش شيان ووانيها ح mushte قوته شيان خوشين ح mushte كي بخوتو بخوتو رابي توري نتوه ح mushte كي كرابع مني داعي بابا هندي رابعين بجد النا بما آتاهم ربهم خوشيتة بأن فاك هنا أوشته دواء و فاك هنا يعني ادناخ خوشي خوش جل خوشيت بأنプリشتي أوشته رب و دواء بوقتي ربهم رب او ربيخ مرؤوف هاي دار وشوي مرؤوف ريفد يعني الدنيا دا أفر رب وابي بس بوفي كذي ورب العالمش بالمقابل ووا نخ پیبه های چونکه دا کار ربوبیتکه تایابتی همین چون که مبوطی ربوبتیش که ریبرنا مخلوخواه ربعاامی دو نربوباتین یک یا عام مربعاامین و مخل خود هم خو ناخوشیا سرات کرد مصیبت و سرات کرد، چ باش چ ناخوش لدید کرد و ربوبیت اگر خاصش یا تایبتتی بد ایماندار و به عمل صالحتکن عاامین عیبای بددللی شید که دوگو نهها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 ربه وأبدنيايد او رب الدنيا إذا ببارسين الظلالات والشرك والجناح والخرابية، آخرتها شد لش بارزيد عذاب الجحيمي، لما بارزيد العذاب أجري جهنم، الجحيم بعسي أجري جهنم. ما شف، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> شف رب العالمين الدنيا إذا أFML ببارسين الجناح والخرابية والظلالات أو جتت خلاط وريتت خلاط. ألف ورجال قيامات السبعة من مرؤود إيمان دار وعملت على رحكات لبارز العذاب أجريج حنامي. بس شرط أو مرؤود الدنيا دا عبادات فيرا بيكر بيت. وأو شرط الدنيا دا بس كسر نكل بتشريع جرب العالمين دا. ربع عالمين آخرة ده. تشتكى <تصفيق> باش تجيت <تصفيق> <تصفيق> دة خرابش هر وكيل ایش تو زیادتر خوشی دننه دب دننه اهل بحشتی دبیش نه بخون و شرابو و بخون اوه همون خوشی نوونیا و خوشی کبیشی اند که خوشی کوگیانیه خوشی کوچی است و معنویش می‌توه بی جمی‌وانه خو بی‌جیه بخو بخو کرمه که بخو ونیا تو دچل هت می‌فایت؟ دچی می‌شی؟ آوکی پویده؟ که پویده نوونیا و به هنری بیش نیک کل و شرابو بیش بخون و واخون هنیان یعنی آف خارنا و آف واخارنا جالک بخوش و بصنایی دشت خواره دخون و طماوه جالک آخوشه و چون آخوشی دیوناهن خواره بنيای دا آن جورهایی هدتا دوخت خوی ابزحمده خوی نیا ماشی هدتا دوخت خوی و نیا که هست که دوام زحمت هونیا اسکی دویت را همین مرغی آهات اتاق دان. اما ایت به حاشیهش تو دنیا کل و شرابو هنیان. میشه بخون و واخون چه اتدهای هنیان؟ یعنی همه با خوشی و نه چون خوشی تو دنیا بینی. و معنا هنیان آوشه. یعنی چی نپوش وشیو نابن؟ یه دنیای دوتنه شدی. منشته که تکای نیا خاورو گره خووشه، پامو یگر گره خووشه، بس نه بری به خودونی زخت داتا بلن بده چوری و دچوی دونه تا بلن بده نه زره چوی بلنید. اوا چوشته او او نو خروجا که مادهونه په حشدانی. هغه شته دانی یعنی دی مایی که خراب دی خانو و خانه بناه. چ جاره ش ته خراب دی مایی کاوی و که خانو و خانه بسنه بده كله وشربو هنیه. یعنی بخم و فخم همو خوشیه ده ببن و خول دیمایی که جه را چو زرار و چو نخوشی بونگو ته دانیا بی کنتم تعملونه علیکم السلام یعنی اف خارنه و اف خارنه سبب وی عملیه امی نگو کری دنیاه ده بی ما کنتم یعنی به سببی ما کنتم تعملونه او عمل باش او شروعات باش او نواجهات هم گود او قرآن هم گود خاندي او تقريم هم گود او صدقات هم گود هر شروعه که هر عمله که صالح حبيث بجنه اول، سبب وی عملیات قبل العالمين اوه خوشیت گل هم گود کرين و لكن بین سح کنه خوشیت به حشته هر دو نوعه خوشیت رحین هم یه دیانی نه یه جسدی نه و هم یه چنهش یه روحی نهش یعنی یه سر روح و نیه اول کار رباعمیانیه بیشتر یک لوا اوه که بیشتر بخون و واقن نه که یه مکانی بیم بخون و واقن وو عافیت بیم نه و خوشی با خوبی بینن اوهش و نیه یک لوا خوشی چیه معنییه آن وقت آیات رباعمیش واریضوان و من الله اکبرو ابیشتر خوشی اما اهل بحشت در بینن چیه راضی بین آخه دیگه خوشی چجیه ی معنییه خوشی واف اف دلیل سر هندیش که هر وکی آیت پیش نو کش مگو تی و صورت گلک آن او آیتا اینما تو ما کنتم تعملون و یه رجدا گو تی کلو و شربو هنیئن بی ما کنتم تعملون که عمل چیه ادناف اسلام دا و ناف دینی دا آجز اکی مهمه که عمل نبیت مروف ایمان نیا و هندی گو تی بی ما کنتم تعملون اول سبب پیش نگو ایمان اینا نقول كريب بل هندي عبر عاملية أبوحشتة دهنغو وكاسنا بيجيد عمل شادنية وشاد دل أساس <تصفيق> العونية وعقيدات الدهبيد وعمل إشياء عمل جديدة <تصفيق> أساسة ومرو بكات متاكيين على سرور مصفوفة عبر بجيد بيجيد هربع سي بو مروفة متاكي حوازل كريب وهليه بحشتين متاكيين يعني بارضاها اتكاء بارضانها بار. على سرورين يعني سر تخته سرور جمع سريلية و سريلش او جيابته تحوذر کرن جا چه بو نفس نبید؟ چه بورنش نبید؟ جاك خوش بورنش نبید و پردانه ببید بجنه سريل رب العام بجد اهل بحشته يسر تخته جلكت خوش <تصفيق> جوان يباردادا مصفوفتين يعني افتخته همو يچنا يتغيس کرنه جواني يتغيس کرنه وزوجناهم رب العامجت ما تشيدي شيداية شا تو يعني ميد داينة وا وميد كرينا ونيا خيزانة أهل بحشتة بحور عين يعني حوري ميد داينة حوري يعني بحوري بحوري بحوري بحوري جنة وا جنة واوة اللوني واي سبيبيد ويه عيني شابت وايات قربا بيه موازم با اف هال توصيفتت شنة بو جنة شونة او جواني اح اید پایبک ای که بری میگه داری دیگه آب شده ودز نیا میگه یه بحور عینی اون اول نه خدمت کرد کن تنها باشته باش شلوغ ادکار و غلمنگودی غلمن چیه مگه دیپام تنها ول الله شده ودز میاد خوره هالیا و زواج نیا زواج نیا باشته دو باهی بیش اعضامی بیش و زواج نیا ول الله عینی فبلاه بد تنها ول الله داده شده جسدی نیا مگه دیپا خوش This diyaba is falling apart. The day said, no? No, I applied to it every day! gave the comments Leach These were those who believed And obey their authority with faith This is my 一 audits by my god And the actions were plucked و بستيني التبعاتهم ذرياتهم <تصفيق> كيف ديوة شوينا وكيف كريات ذريات و بتشيت وها هم فسرة ذرية بسنا بتشيت مرؤوبيان نبيت مرؤوبي هذا ذرية تمرؤينة شو كرمن شو ايمان الجماعة عملوا بإيمان إناه و بستيني ذرية تويش وكيف دايكوا بعت خو إيمان إنا بيد وديرة كواشمان التبعاتهم اتباع ديرة كواشمان إيمان إنا بيد عمل الصالح الحق بهم ذريتهم طبعا بجد واحده كنا انه بحثت اذا هم بس اهل بحثتيها عفوا دم بس اهل بحثتنا بالامر بيت ايمان دارا كنا بحثت او بيكي تواش وكو ايمان اني بعمل صالح كبيت اول شي كنا بحثت دا. بس دايكو بابا درجه قابلين له هي عشان تي عمل صالح كبير بيكي توا كمتر دايكو بابا كو تشا يكري عمل صالح كبير هاك دايكو بابا ني طبقات دهي بنا البحثة وبشيت وطبقة بجانبنا ربع عامل بيجي الأكح حالته كيهوات ونيقو عندك الطبقة السري ده الكباب تو وبشيت ده دا الحقنا بيم ذريته وربع عامل أيك الفضل قلب <تصفيق> يعني طبعا قدها هي وبنجي. هباش إيهك الفضل وباشي رب العالمين قال كده كات قال دايكو بتشيني دايكو باب حس كان شب كان. شكيت خوب. شكيت نبا بيننا بع. وتقال وادوا بع. فهند رب العالمين ونيا رحمة وعتجوتيه نطناه رحمة بور وجاء قياماتي عرقتين رحمة رب العالمين فراديات كات إيهك الوا رحمة أفر رب العالمين دبنا بلند كات ذريته ودبته لا الجوانع اسمع ومفسرة هذي وتجيب بالعكس زي ولكن <متازكت> بالعكس شبيل، يعني هكذا جارك كر، يعني كج درجة ويت بلند بين النار بحشت دا وقالك عمل صالح كربيد، بشتي ايماني قالك عمل صالح كربيد ودايك وباب توي، داي يعني دايك وي، يعني باب وي بچي رب العمين دي بلند كد شو جراي چجاري سرينا انتخاري هذا سريحي ها يد بنيده كذي كات بسال الأخير أبع مو فاضل له رحمه مننتك رب العالمين قال إمام إن شاء الله. بعدين يقولي الحقنا بهم ذريتهم هل وكى عبد الله بن عباس إيش تفسيره في آياته كذي يقولي دايكو بابها بن هنا جه هنا رب العالمين وهذا رب العالمين قال الجارة ما بين دايكو بابه قال بتشيك هذا باشي السلام عليكم ورجاء صلى الله عليه وسلم أوشنا بجيك اكيام بجيونية تزي مري دمري المرية والبرتوية اف بجيكة رب العمين بتا بحشتا ايك الواقصة رب العمين بتا بحشتا ودويكة قبل كيونية مستحقي بحشتنا بي گناحة تان بس مستحقي بحشتنا هو قال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 بيان بس على الله عليه وسلم بجيت أب بشيك هذاه بسرره هي سرره هي يعني أو وقت بشيك كوني تددرز زي كذا وكذا ونيا وكده ريفي وشته في عندكش بيدمييني يعني دهه أو شته أو نوف كه أو شتونة بشته أو شته بيفه ودهه ده كحو قال خبطة الجيل ده شبه النوف بحشته جهندش تويه الله عليه وسلم بجيت إيك نية مرورك شو بحشته با عیم ری و جیوی یه بودیار کردی بوده چی بود جابور رجایمته در که کی بوده کنواه بودنیه هنگیتل به حاشیه چی داده روزه که دیسح کردی جیوی بدال بود یعنی جیوی بلندتر يا ربي به حاشیه دا دب سیار کردی من چو عمل نکردی اما برچه اف جیمن خوشتر بود در جام بلندتر بود به حاشیه دا بودشته به استحفاری ولدی کلاکه بودشته بچی کتاه شکر عکتش بأن دي جتا بلن بوجهدا هوج بو. وج اول ما بين ودای کوبابادا 700 دای. ود گل بچی گدا یا دای اجاره حیوانات به چیک فایده ای ال دای به دای کوباب فایده ای ال بچی شرط هم بی با ایمان. اب و کی دای کوبابد خو ایمان. بو شرب ان امی اوا بموقوتی هو تبعتهم ذریتهم با یا گویی دو فزان ونیا همو دایکوباب نشن بچی که خودش رید کن خلاص کرد و بن بحشتی یا بن بحشتی دو فزار بیخن نشاف تاکید تیاد دایکوباب ونیا اول هر دو کتاب بن دا و بچی که واقی دایکوباب با یا بن بلعکس دایکوباب واقی بچی که چکر بید ایمان اینا بید و عمل صالح کر بید. اما درجه تواد فرقا اذنا عملی دا همو واقی اما ایمان هر دو کتاب ایمان اینا بید. و هند شنوح علی صلاه سلام لاشیا چ فوایدای گینته کورای خوب شتی کوروی خندق و سرکوفری چوی ان ابراهیم علی صلاتو و سلام نشیا چه فوایدای گینته که باب خود یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشیا فایده گینته تمام خو شتی تماموی سر چ چوی سرکوفری و تبعاتهم هم بی ایمانی اف فایده این ما بین دای و بابت قلب چی و او ب کاد گل دای کو و هنگ اکو دبینن هکا ایمان هوید و عمل صالح و دو کسی شونی انجید، اینه ایمان نه اینید. یعنی ایمان اج مید، بس عملی نکرد. چه عملی نکرد؟ خود دوکوبان باش من از خود ایفا و علم آورش قیمت بهم نابیم ذریت هم ربعمان بجید. نشأت ایبوتی و تبعات هم ذریت و دو بچی کیش و کی دوکوبان چپ کن؟ ایمان حبیتو، دیره کواچ بنو اوا دینی و عمل صالح کردید، هنجی. ربعمان دیگه این بس وی بچی کی؟ هندي بابا خو چه ناکره هندي دای عمل صالح ناکره ناکره بس هندي بینا کره بزوری وما ألتناهم من عملهم من شئين قبل العالمين بجید وما ألتناهم يعني وما انقصناهم يعني عمل و أجر دای بابا توه هم كمناکن چش تاكی عمل کرد دای بابا توه كمناکن او نیا بجنه و نیا هف بحش دار بابا توه هم دای هنده اگه دلیه تا کیم کرند چون کی بچیگه تونگو مستحکم بس ما اینو نداریم گو مقارنی هنده دچارن گوبرین، هنده جزای عملیم گونه دینان گو نارب العالمین، آب رحم او منته کرب العالمین جل ایمان دارد که و فضلک هنده بشوام علتنا همین عملیم میشه یعنی عملی اما رب العالمین دی چی کارش لیکن دینی دیگه كل بما كسب رهين هم مرؤوفك كل مرئ يعني هم مرؤوفك المرئ يعني مروف أم يعني جناه يعني بس امرئ يعني مروف. عمل بما كسب يعني أو رهين يعني محبوسا محبوس في رجع قيامة الجزائي خو باشي والغتابا كبه حشته اگه خرابيش كربيد رجع قيامة الجزائي خو خرابيه دي والغتابا هذا رب العالميني قانونوية وقاعدوية كراب العالميني يقولي آن آياتا يقولي كل نفس بما كسبت رهينة همومروفك يقريدوهب عملي خوغا ايراش يقولي كل مرئين بما كسب رهين ولا تزير وازيرت وزرا اخرى كاز بنا حتيا سيالنا غريد و رب العمین فضلو باشین در جا گلد کد کرد گلد در قاعد کد وید دای که بابا مگوطید گل به چی که یا به چی گل دای که بابا نخو عامتا کلوم بری این بیما کس براهینون بو رب العمین ایر دا وگوطی دیمایی که بیعته دو کس مگوطی خویی بیا کس نهیلی نه چی دیک بشت الله بابا منه باش و از چو ایمان و عمل صالحنا کمونیا و دیگه مفید رب العمین بشت اصل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 سر خارنا اساسی. می‌رفت خود بچه ها، بخو خوشی بدید. نه وای نکرد چیه شیت بیشتر چی شیت دهایی؟ آه صاحب دو نیش دی باش دهایی. بس عامه تن خالق بچت خود. نه بخشه که خوشی اونی هم جیه خارنا اساسی اوه. شده که سر خوشی می‌رفت خود پیدا کرد. دند را بعمر می‌شده. آمده اهل به حاشته بیفاییه تین. یعنی گلگچو هم موجود و لَحْمِ مما مِّمَّا يعني غوشتي م يشتهونه يعني ابي دليواب هر فق يكو هر گوشت اگ دليواب چيده راه بره ميدته و تاتردي كو تي ولحم طير مما يشتهونه يعني گوشتي چيده درام همه ها هر طيرك اگ ابي دليواب يتنازعون فيها كأسا عيد او دنا و او دنا اي گدود اي كأسا يعني او بار دوغ تجع عرقا شجناه في لغات العربية ده، عندي بيجنا كأس من يا هكاي علاقات بده هي بريج بيت. يتنازعون يعني يتناولونه. عشان تنازع أيكل وامع نويد ويا يعني تد بو اختلاف تد. أنا كده كسلك يعني. هون الجاتيش تشتكي بده كي؟ هو يجذبته. ده نفسي كده. بلى. أو خلاهم تين غير منيا ده دنا فوا هو يجذل يعني دانبوانا أهل بحشته واوش دبخولي والقرن الوا خلاما وا خزمتكارا أودنا في بحشته دار چه برداغت عراقه كأسا يعني برداغت عراقه نابد بر لا لغون فيها ولا تأثيم يعني في عراقه وكي عراقه دنيانيا وانهار من خمر لذة لشاربين أبعا من يقول تبعسي عراقه آخرته و بحشته دی گلی گالکی او خوش راتت یعنی طمووی گالاکچی گالاک خوش دنیا طمووی چتوو طمووی نا خوشا بینو بیا نا خوشا عالم سر خوشت ک منیا پشتوی مروتیشی خرابیت کتیشی جنیمت ک اما یا روز قیامت لا یعنی پشتی منو بیا فر بحشت وخر اخرت بشو روید خل دنیا به معنا نا اوکی و کی دنیا لا تن لا او افنت به معنا نا ولا تأثيم وبيشت وجهته جناح شناعي الدنيا دا على بجر وبشت على قفا خلا بس إن جريمات كان إيكى نا خراب نا في عرقة ويطوف عليهم غلمان أبا علاء الدجيب رخصانة أهل بحشتنا زوراً غلمان يعني هندك بتشيكن، هندك بتشيكن آ خزمات قايت أهل بحشتنا كأنهم لقلء مكنون قالك جوانا يسبينا جوانا وكي ولقلؤا ناسبي مكنون يعني محفوظ أبي تقولين أباراسن اولو اولوها ای که بخواهل گرتی دانه جاکی دا کپار استی ونکی یا دست بگنه دا خچک لینه بینو کرید نبید اوشی تونا گلگ اهل بحشت اوه فیقی و خارنو و خارناب اهل بحشت تینین و گیرینن گلگ جوانن هر وکی وانو اولو آنه اوه هاتی نپار استن که چو خچک لینه بینو ونیا لو نوای جوانه واند آیت سورت الانسان دا چو گوتی؟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 اما ان يكون هناك ايا كان هناك ايا كان هناك ايا كان هناك ايا كان هناك بجد <تصفيق> دي أقبل بعضهم يعني بيش إيكودو وعندن نخارة دجال إيكودو دارين نخارة يتساءلون دي بسيارة إيكودو كان دجال إيكودو دي ليش بيجن عندك الآخف نتوار رب عميق وملكتين قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين بيجني دي أوجت دينو كرب على مني دعما أفخوش يد بحشد رب عميق هم داعمة أفهم مو بهندبو سبب هندبو .لأن أم الدنيا هذا في أهلنا يعني في الدنيا ناف مالت تخدع الدنيا هذا مش فقينا يعني خائفين. أمر خدات ترسيين. بعدها شباب عميس سيندا الخنيد الحديث على قصيدة. اجت أز أعزته خوكما أز أبو عبدي خو دو أمينيات شجر آخر فنان بن ودو ترس إيش خفر فنان بن. هذا الدنيا هذا من ترسيات آخرة أز أمين كم. و ترساروانية و عذاب ساروانية و في الدنيا دول منا ترسيهاي إلا رجا قياماته إلا رجا قياماته ترسيلي مو دي عذابته بل هندش افانا هم مو او سبب و خوشيت بحشته و چونه بحشته قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين بل هندش ربعان من أفهمو نعماته و أفباشي دولما چونكي مال دنيا دول منا هم خده ترسيهاي و ترسان خدا ول ما کرد، هم گناه ها نکن، هک ما گناه حیشرمون مزیت او و ترسان خدا ول هم عمل صالح و شور واجب کن. برندش رب العالمینی که ما اف مع او گودی، معنیم بر کی جلگ بسياره دیگه؟ جلگ بسیار دیگر، ای کودکان، جلگ آخ ندیگان، باز بو آب گودی، چونکی آب ما چه تر هی؟ آب ما فایده ات هی. آب فایده ات هی. دوستان یا چه سبب کام مروفرج قيامته سبب همو باشيك در مرويهات وخرابش در مرويه كبير ما يديار كلي قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقينا وجهنا چونك أمب در خد ترسيين ترسا خده الناف إرادا هون دك آية من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كي من خاف مقام ربه أول خديت السعيدين يعده ونهى النفس عن الهوى ودي هوى نفسه واش دي عن نفس بشتى حرام دي واش ناتشوا هنجي دشت الناب حاشدة إيرجذ قوتي كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا يعني رب العالمين من نتكسر ماكر من نت أبغى تباهشة قال أيكيب كي بمقابل يعني رب العالمين وحتمينا بحاشدة او نه سبب چیه؟ نه بروی عملیه وی ما کری بروی ایمانی او ما اینای بروی شکرینی خودی او ما کری او ایمان و عمل و شکرینی خودی ناکوی تا برانبری چه؟ وی همو جزایی او گل اگل او کمه اما او منتک ربعامینی باشه گل مکر بس سبب وی منت بو چی گل مکر بو گل اهل جهنه می ند کرد چونکه این کن قبلو فی اهلی نه أم خديت ترسيئا أن رب العالمين أفننتك المجر، ووقعنا عذاب السمومي، ورب العالمين أمبارسٍ العذاب أجري جهنميا، السموم إلى دب عصير أجري جهنميا. أخو ناف لغة العربية ده أصل في كلمة السموم يعني أو هواء يقلق الجرم، هبشت الناف الجلدي من الويدا، يدخلوا في مسام الجلدي. يعني اشتنوف جلده مروي ده قلق قلق يجرمه بيجنا عذابه جهنمش عذاب السموم چونك ايش اغذي و وقرماتيه وصوت ما بيت جاتا كيره اشتنوف جلده مروي ده التي تطلع على الافئدة عبامية قلت اه حتى جلده كيره دليه تشتنوف دليده ما yep. هنده نوفيه كلي عذاب السموم شبت عبامين مناتا قلما كالأفا هم إنايات به بحشته ده وهم عذابه جهنميش باراسين عذابه آقلي جهنميه همو چون كي هم دنيا دار خده ترسي آين أن أمرو في دنيا دار خده بترسي غب عمي أف مزغينيات دايني هم أبي ترسى خده نبي الدليده و هر قناح حكابتها و هل كبير بكت و عمل صالحيش نكت هفت بيا يسر خطرك و غلقا معظم يبقوا تهو ببكت و فدعه تبع إن كن من قبل ن يجيد اها اهل بحاجتي وقت قال يقول توافر مش انا بحاج اشرب ان كنا من قبل يعني عبادات ندعوه يعني مع عباده الرب العالمين تذكر ندعوه يعني نبحث يعني ما الدنيا عباده الرب العالمين تذكر ما كان نذكر بو شريك الرب العالمين بحاج دامه هل الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هنا بمريد وبيجاكاش الكيش ولا يبيت ناصر بحشده. اجتنب فاضل اما لك. أما أفناء وقت شينات بحشده كده امتياوات بحشده رب العالمين افهمنا تجعل ماكر. شو وقت معي عبادات كريم ابو خديب تناكر. ما كسرنا كلاش ليك رب العالمين عبادات دا. هو البر رب العالمين هيك البر يعني جلق جلق باشا. لقد كانت مزهره جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره اید گرنه اید کسا غایی را همه شوید کد حتی سالا کدید ایباده کم دید که ای او جزای که زور مازان یادتا هو البر رو چونکه ناوی رابر آمینی البر را الراحیم و رحمه که تایبت یو حیب مرووی مرووی ایماندار سر عملك کم و رحمه هي تایبت یو الدنيا هي دا هكا مروفي إيمان هنا مروفي عبادة رب العالمين تنكر تشريك شريك بو رب العالمين ندنان رب العالمين دا رحمة كتايبات مروفي دا بد وده باشي دا مروفي دا مروفي الفتنة ونحوشة وضرالتا وقناحا ديركت والآخرات اجد مروفي همو خرابيه كي ديركت وده مروفي بات الناب بحشت دا فعالمين مهامال وكسانب كتابت رجا قيامتي هف همو بلا قسمة الله وآخو دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحابه أجمعين